وداء فاجلدوهم فاجلدوهم ثمانين جلدا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئا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 سَبًا مِنَ الإِثْمِ وَالَّذِينَ تَوَلَّوْا كِبْرًا مِنْهُمْ لَنَعَذَابٌ عَظِيمٌ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ هداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضه الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم إذ تلقوا له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 شيئا فاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون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 ولكن الله والله سميع عليم ولا يئتى الفضل منكم والسعة في وال 119. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم 110. إن الذين يرمون المحصنات and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 فَأَصَارِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَوُضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا جيوبهن and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 119. ويجفروا أعمالهم كسراب بقيعا يحسبه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 فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيم به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلم الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل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 Wallahu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 مرتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولا 118. وأولئك هم المفلحون 119. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه, ويتقه فأولئك هم الفائزون 110.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 تد وَما علىصول إبَ المب وَوعدَ الله الذيين آمَنوا مِك وَامِن الصالحاتِ لا يخفم في الأم لا يخلفًام في الأرضكَ مَخلَ فََّينَ مِ قَبلم وَلا يمكن لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي ارْتَضَوْا لَهُ وَلَا يُبَدَّلُ عَنْهُ مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذلك فأولا رَسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمْ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ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 124. كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم 125. وإذا بلو الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم 126. كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم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 Wallah semi في بيوت خالاتكم او ما ملكتم مفاتحا او ما ملكتم مفاتحه او صديقكم ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا او اشتهاتا فاذا دخلتم بيوتا فسلما على ا وَسَلِّمُ تَحِيَّةً تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ بَارَكَتُهُ طَيِّبَةً كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كانوا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 121. الله بكل شيء عليم